Alhamdulillah ya mu'ti al اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر من يقين <تصفيق> ما تهوّل به عن المصادف الدنيا ومتّرنا